قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هدي المحرم إذا أصاب أهله قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما. حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي بن ابي طالب واذا اهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب اثنان من الخلفاء الراشد وابو هرية رضي الله تعالى عن الجميع سئلوا عن رجل محرم اصاب ايش اهله وكلمة اهله تشمل لو كانت امته لان الكل يدخل في الحليه نعم ينفذان النفوذ المضي تقول نفذ السهم اذا مضى ويمضيان في حجهما هذا الفاسد حتى يتمان نعم لوجههما اي لجهه اتجاههما وهو وجهتهم اللي جايين فيها ايش هي الحج حتى يتم اعمال الحج كامله نعم قال ثم عليهما حج مقابل والهدي وعليهما معا حج قابل اي العام الاتي فورا والهدي ما هو الهدي فسر على الخلاف المتقدم من يرى الإفساد فيما قبل عرفات وفي من يرى الإفساد بعد عرفات من قال بإفساده الأئمة الثلاثة قالوا الهدي بدنه وأبو حنيفة رحمه الله إذا قال بإفساده فيما قبل الوقوف يقول شات لأنه سيقضي حج آخر وإذا قال بعدم الإفساد بأن كان الوطء بعد الوقوف وقبل التحلل فعليه بدنه لأنه سيأتي بحج بدل الحج نعم قال <تصفيق> وقال علي أبي طالب وإذا أهلنا بالحج من عام القاتل تفرق حتى يقضي حجه هنا جزئيات ثمة لذلك المحرم من حيث أن يهل ويعلم بأن الوطأ حرام عليه بل مسبباته إيقاع عقد النكاح له أو لابنته أو لأخته ممنوع عليه فكيف به يأتي أهلاه والحاج في معرض التعفف وفي معرض النزاهة وفي معرض السلم وفي معرض المثالية في التكليف في كل شيء فلا تمتد يده على صيد حتى شعره من شعره لا يقطعها إذا من باب أولى أن تمتد على الآخرين عقد نكاح له ممنوع من زوجته المباحة الحلال ممنوعة عليه من اجل أن يستطيع أن يمتنع وأن يعفى عن غير محارمه أو عن غير زوجاته فإذا عجز في فترة وجيزة من أن يصون نفسه ويحفظ نفسه عن الحلال الباقي بين يديه الزوجه ما هي رايحة عنه وبعد أن يتحلل فهي بين يديه عجز عن أن يصبر لوقت مؤجل كيف يستطيع أن يصبر عن امراه تذهب عنه ولا يراها فيما بعد ذلك كيف يستطيع أن يصبر عن المحارم المحرمات عنه هذا ضعف في شخصه وعجز والحج إنما يمرن ويدرب ويعلم الإنسان كيف يكف اليد عن الأدى وكيف يغض البصر عن المحارم وكيف يكون سلما على الناس حتى الشعر لا يمتد يده إذا هذا نقول متساهل نقول عاجز في هذه الحالة إذا غلبته نفسه وعجز عن شخصه ووقع فيما وقع فيه وعليه حج من عام قابل يجب ان نأخذ الاحتياطات حتى لا يعود في حافرته ويقع فيما وقع فيه من قبل فيقول الامام علي رضي الله تعالى عنه وجاء عن عمر ايضا وعن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن عدد من الصحابة انه يفرق بينه وبين زوجته التي وقعها في الحج السابق حينما يريدان القضاء ومن متى يفرق بينهما بعضهم يقول من حين يحرم مخافة ان يفسد الاحرام وبعضهم يقول لا لقد عرفنا من طاقته البشرية انه يتحمل ويصبر من موطن احرامه الى المكان الذي واقع الزوجه فيه وقع هو احرم يوم السبت ومشى السبت والاحد والاثنين مراحل على الابن يوم الاربعاء واقع زوجته اذا حد الصبر عنده اربع ايام نترك له ذلك لانه باستطاعته أن يصبر واذا جينا اليوم الرابع قلنا هنا هذا المكان الوقعت فيه اذا هذا محل منتهى طاقتك نفرق بينهما حتى يقضي الحجة وكيف نفرق يقول كل واحد يحج لحاله لا لا يجتمع معها في محمل واحد على أنهما على إبل في الوقت الحاضر لا يجتمعان في سيارة واحدة وإذا نزل لا تجمعهما خيمة واحدة يخلو بها بل يكون إما معهم عدد أو معهم اخرون أي لا يكون معها في حالة لو أراد الشيء السابق تمكن منه فإذا كان مع جماعة لن يتمكن من هذا فإذا لم يتأتى ذلك جعلت هي في سياره في هو مع جماعه وهي هي مع جماعه وكيف يقوم بخدمتها وكيف تكون مع غير محارمها ينظر في ذلك بقدر المستطاع بالحد الذي يمنع من أن يتمكن منها بإكراه أو برضا هذا هو معنى أن يفرق بينهم والتفريق بينهما قال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ولم يقل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال هي زوجة لا يجوز أن يفرق بينهما قبل الإحرام لأن له حق الاستمتاع قبل الإحرام ولا يجوز التفريق بينهما بعد التحلل إذا فتره الإحرام لماذا تفرقون بينهما الجمهور أجاب عن ذلك حفاظا عليهما ان يفسدا الحج مره اخرى فيقع في محظور ما وقع فيه ويجلب عليهم ما جلب عليهم الفعل السابق اذا هذا نص علي رضي الله تعالى عنه وبه ايضا جاء عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعه من الصلف والصحابه رضوان الله تعالى عليهم بان يفرق بينهما